لإِن بَصَبْتَ إلَ ييدك للتقُتني مَا أَنَ بباسِط يد إلَكَ لأَقُتُك إ أَخافُ اللهَّ رَبّ العالممِين إ أريد أَ تَبُ أَبإثم وَإِثْمِكَ فَتَكُون فتَكَُ مِنْ أَصْحابٍاق وَذَلِكَ جَزَاء أظَّالِمِين فَطَووعت لَ نَفْسُهُ قَتْ خِيهِ فَقَتَ لَ فَقَتَ لَ فَأَصْحَ أَعْثَى اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذلك كَتَبنا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قتل الناس جميعا وَمَنْ أَحْيهَا فَكََّمَا أَحْيَّا سَجمَ وَلَ قَدجَأَتُمْ رُسُلونَا بِالبَيناتِثَُّ إَّ كَثَ فَّ إَِّ كَثًا مِنهُم بَعْدَ ذَلِِكَ فِي الأرْضِلَ مُسْرِفون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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا لَوْ أن لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِن عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَقُبِّلَ مِنْهُمْ مَا تَقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وما هم بِخَارِجِنَا مِنْهَا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَاب وَلَهُمْ عَذَابٌ مقيم